وَيَبَصُطُ إلَكُمْ أيدَهُم وَأَلسِنَتَهُ بِالس وَدُّ لَ تَكفُرُون لنْ تَ فَعكُمْ أَْرحامُكُم وَلَا أَولادُكُمْ يَوْمَ القامَةِ يَفْسِلُ بَينَكُم واللَّهُ بِماَا تَعمللونَ بَصير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 كافرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إللاا قَوْلَ إب رهِي مَ لِأَبيِيهِلَ سْتَغفَِّ لَك وَمَا أَمْلِكُ لك منِن اللهَّهِ مِن, الله من شَيير رَبَّناَا عَلَكَ تَوكلنَا وَإِلَكَ أَنَبنَا وَإِلَكَ المَصير رَبنَا ل تجعلنا فِتنَةَ لَّذينَ كَفَوا وَغفِر لناَا رَبن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 وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلّْهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان وَلَا يَسِْقنَ وَلَا يَزْنينَ وَلَا يَقُطُ النَأَولادَهُ وَلَا يَأتينَ بِبُْتان وَلَا يَأتينَ بِبُُحْتان يَفْتَرينَهُ بَيْنَأَدَِّ وَْرجُ لِهَِّ وَلَا يَعصينَك وَلَا يَعصينكَ فيِي معَعْرُ فٍ فَبَا يَهَُّ وَتَغْفِر